Now the no the nine الخطرك حتى اخو وعوض اللي فاتك انا وكل شيء اسوي لك حلو Quan صيرلك آنل آن والخاطرك كل شي سنين ويا ما كل مرانا اكلو ضلي عيونك يا بعد عمري يتنفس هواء بصدري شلون اعوفك كانت لي Ja haavakali moose Külsib, et ma ei guleri, Külsib, et ma ei guleri, Külsib, et ma ei guleri, Külsib, et